بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فهذا هو يوم الأربعاء السادس عشر من شهر جمادى الآخرة لعام ثمان وثلاثين ونحن في شرح هذا الكتاب المبارك كتاب المنتقى الأحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم للإمام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية رحمه الله قال رحمه الله في كتاب المناسك أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه قال رحمه الله باب المواقيت المكانية وجواز التقدم عليها قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن لملم قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من, أهل من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن المنازل قال, قال ابن عمر وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومهل أهل اليمن من يلملم متفق عليهما قال رحمه الله زاد أحمد في رواية قال ابن عمر وقاس الناس ذات عرق بقرن قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر بن الخطاب فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرن وإنه جور عن طريقنا وإن إن أردنا أن نأتي قرن شق علينا قال فانظروا حذها من طريقكم قال فحد لهم ذات عرق رواه البخاري قال وروي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقَّت لأهل العراق ذات عرق رواه أبو داود والنسائي قال وعن أبي الزبير أنه سمع جابرا سئل عن المهل فقال سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل أو مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة ومهل أهل العراق ذات, ذات عرق ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن مي لم لم رواه مسلم قال رحمه الله وكذلك أحمد وابن ماجه ورفعاه من غير شك قال والنص بتوقيت ذات عرق ليس في القوة كغيره فإن ثبت فليس ببدع وقوع ببدع اجتهاد عمر على وفقه فإنه كان موفقا للصواب قال وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا, إلا التي اعتمر مع حجته عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانه حيث قسم غنائم حنين وعمرته مع حجته قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب فدعى عبد الرحمن بن أبي بكر فقال أخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت فإني أنتظرك ما هو هنا قالت فخرجنا فأهللته ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروه فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله في جوف الليل فقال هل فرغت قلت نعم فأذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة متفق عليهما قال وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو, بحج أو بحجة وفر له ما تقدم من ذنبه رواه أحمد وأبو داود بنحوه وابن ماجه وذكر فيه العمرة دون الحجة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا كما يحب ربنا سبحانه ويرضى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا شرع المؤلف رحمه الله في باب مواقيت الأنساكة ومواقيت الحج يقول علماء مواقيت الحج وهي اصلا مواقيت الحج والعمرة وإنما يطلقون مواقيت الحج من باب التغليب لأن الغالب أن من يرد على هذه المواقيت يريد, يريد الحج مناسبة الباب لما فرغ المؤلف رحمه الله من الكلام أن الحج عن المعضوب والحج عن الزمن ثم ذكر أنه يجب على من حج عن غيره أن يحج عن نفسه اولا. ثم ذكر حج الصبي وحج العبد. ناسب أيات هنا قد انتهى من الكلام المسائل المقدمة. ناسب أيات بباب مواقيت الحرم. بعض أهل العلم يقدم باب مواقيت الحرام فيجعلها في أول حج، في أول كتاب كتاب الحج. المواقيت جمع ميقات، جمع ميقات على وزن مفعال. وأصله ماذا أصل الياء واو ماذا تقال وأصله موقت هكذا فقلبت الواو ياء الماذا لسكونها وانكسار ما قبلها والميقات هو الوقت والوقت هنا استعير من الوقت ماذا للزمان واستعير إلى المكان لكن الأصل إذا أطلق الميقات فهو الميقات الزماني، ومنه قول الله تعالى في قصة موسى فلما جاء موسى لميقاتنا، الميقات ماذا؟ الزماني، الميقات الزماني ومنه مواقيت الحج أي لمواضع ماذا؟ لمواضع الإحرام للحج الميقات كما ذكرت يطلق على المكان وعلى الزمان فغلب إطلاقه في الحج على؟ المكاني، فغلب يطلاقه في الحج على الميقات المكاني ومواقيت الحج هي الأماكن التي يجب على الحاج أو المعتمر أن يحرم منها إذا أراد النسك, إذا أراد النسك. الميقات الزماني في الحج هو أشهر الحج وهي شوال وذي القعدة وذي الحج وسيأتي باب مستقل في بيانها إن شاء الله في آخر الدرس الثانية المواقيت المكانية وهي ما جاء في هذا الباب. المواقيت المكانية وهي ما جاء في هذا الباب. جعلت هذه المواقيت للحج والعمرة تعظيما للبيت الحرام وتكريما له وتعظيما لشأن هذا النسك الذي هو نسك العمرة والحج ليأتي إليه الحاج والمعتمر يأتي إلى هذه الحدود. ويقف عندها معظماً خاضعاً خاشعاً لله تبارك وتعالى متهيئاً أنه سيدخل في نسك عظيم وإلى بيت إلى بيت عظيم وهذه من الحكم العظيمة ولإعلام القاصد بأن نسك الحج والعمرة ماذا قد بدأ فمن حكم المواقيت أن يعلم ماذا للقاصد أنه قد بدأ نسك الحج والعمرة. هذه المواقيت الاحرام منها على الوجوب الإحرام منها على الوجوب وسياتي وسياتي بيانه قال عن ابن عباس قال وقت رسول الله وقت اي حدد وجعله وحدد وعين وجعله لهم ميقاتا وقد يكون وقت بمعنى اوجب قد يكون بمعنى أوجب وفي حديث ابن عمر الاتي يهل اهل المدينه يهل ما قال وقته؟ قال يهل أهل المدينة أي يحرموا, أي يحرموا وقت رسول الله وقال في حديث ابن عمر يهل فهما خبران بمعنى ماذا؟ بمعنى الأمر فكأن النبي قال يحرم أهل ماذا؟ يحرم أهل المدينة من ذي الحليفة وجوبا يعني كأنه خبر بمعنى الأمر وإنما يستعمل الأمر بصيغة الخبر لماذا أحيانا؟ قد يستعمل الشارع الأمر بصيغة الخبر من باب تأكيده من باب تأكيده فقال ماذا وقت رسول الله لأهل المدينة هذا خبر جيد لكنه بمعنى أوجب أن يحرم أهل المدينة إن ارادوا الحج والعمرة يحرم من اين أن يحرم من ذي الحليفة وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ذي الحليفه تصغير هي مأخوذة من نبتة تصيرة لحلفاء أو حلفة وهي نبات معروف ينبت في الماء يعرف به مكان بينه وبين المدينة وبين مكة عشر مراحل بينه وبين مكة عشر مراحل يعني قرابة أربعمائة وعشرين كيلو أو كيلا وهي من المدينة ذو الحليفة من المدينة على فرسخ تبعد عن المدينة فرسخ وبها المسجد الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الحليفه الحليفة وبها البئر التي تسمى الآن بئر علي وهي أبعد المواقيت إلى مكة أو عن مكة بينها وبين المسجد النبوي تقريبا ثلاثة عشر كيلا وتسمى الآن بالمشهور تسمى أبيار أبيار علي لوجود البئر التي فيها التي سمي فيها بئر علي قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينه ذل الحليفة ولأهل الشام الجحفه الجحفه كما سمعتم بضم الجيم وسكون الحاء ففاء مفتوحه سميت بذلك لان السيل ماذا اجتحفها الى الجبل الذي كان هنالك وهي تبعد عن مكه ثلاثه مراحل قرابة مئتين وماذا وثمانيه كلوات وتسمى مهيعه كانت قاديه قديمه وهي فتره كانت خرابا كانت خرابا وصار الناس يحرمون من رابغ صار الناس يحرمون من رابغ الى وقت قريب ماذا اعيد بناء الميقات وصار الناس يحرفون من الجحفه ومن ومن رابغ ورابغ قبلها بمسافة قصيرة وهذه مهمة الحقيقة رابغ قبلها بمسافة يعني قصيرة قرابة ما بين رابغ وبين مكة 186 كيلا وقد يعني يحرم الناس من رابغ وهي قبل ماذا قبل الميقات بيسير لكن الآن مع وجود الميقات يحسن أن من أين من الجحفة يحرمون من الجحفة بنية ميقات الجحفة في عام 1400 وستة أصلح وحسن فصار الناس يحرمون من ولا من قبل كان يحرمون من أين يحرمون من رابغ يحرم منها كل من يأتي من شمال المملكة ويأتي من الشام ويأتي من ماذا من مصر من طريق من طريق البر ثم قال صلى الله عليه وسلم ولأهل نجد قرن المنازل نجد أولا هي اقليم يمتد من العراق إلى الحجاز شرقا وغربا كل هذا يسمى ماذا؟ نجد كله يسمى في اللغة نجد قال قرن المنازل هو اسم لجبل او واد بمنازل ينسب إليها يسمى الآن بالسيل الكبير وهو يتصل بوادي محرم يتصل بوادي محرم الذي هو أعلى وادي قرن, ماذا؟ قرن المنازل ويبعد قرن المنازل عن مكة ثمانية وسبعين كيلا ووادي محرم أقرب منه ووادي محرم ليس ميقاتا بذاته إنما هو ماذا امتداد للوادي امتداد لوادي قرن المنازل وهو فيه في آخره فيستفاد منه أنه قد يحرم من قرن المنازل السيل الكبير أو مما يحاذيه أو ماذا من ما يسمى الآن وادي وادي محرم فليس وادي محرم ميقاتا مستقلا ليس ميقاتا مستقلا ثم قال ولأهل اليمن يلملم طبعا يكون قرن المنازل لأهل نجد ومن هو شرق ماذا شرق مكه مثل الان اهل الأحساء واهل الكويت والامارات كلهم يحرمون ماذا من قرن المنازل ثم قال ولأهل اهل اليمن يلملم, يلملم يلملم اسم جبل من جبال تهامه على ليلتين ماذا من مكه ويسمى الان بماذا بالسعديه يسمى بالسعديه نسبه الى امراه حفرت فيها بئرا وتسمى فاطمه السعديه وتبعد قرابه 120 و20 كيلا 120 كيلا اذا اقرب المواقيت ما هو ها قرن قرن ماذا قرن المنازل قرن المنازل يخطئ بعض الناس كما عندي هنا في صاحب الكتاب يقول قرن المنازل هو قرن الثعالب لا قرن المنازل الذي في المواقيت غير قرن الثعالب الذي جاء في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم اتى وفي حديث عائشة اتى عبد ياليل بن كلال ثم ماذا دعاهم فحصل أن ماذا أن أرسلوا له غلمانهم فرموه صلى الله عليه وسلم بالحجارة قال فانطلقت فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب ليس هو قرن المنازل قرن الثعالب ما دون ماذا من جهة عرفة وجهة الآن ما يطلق من جهة الشرائع وقريبا منها أما قرن المنازل هو في السيل ماذا في السيل الكبير هذا يحصل عند بعض من يكتبون في وهم هذا يعتبر من الوهم قال فهن لهن أي هذه المواقيت لهذه البلاد المذكورة ولمن أتى عليهن من غير أهلهن فكل من أتى عليها من غير أهلها وجب أن يحرم منها لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن دون هذه المواقيت فمهله أي محل إحرامه من أهله من مكانه وكذلك أهل حتى أهل مكة يهلون منها أي يحرمون منها وفي لفظ فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ لاحظ المسألة مهمة فمن كان دون ذلك من حيث أنشأ ما قال من حيث محله أو من حيث أهله من حيث أنشأ, أي أنشأ نية ماذا نية النسك العمرة والحج حتى أهل مكة من مكة هذا الحديث أخرجه بهذا اللفظ البخاري في باب محل أهل الشام واخرجه في باب ميقات أهل المدينة واخرجه في باب ميقات أهل اليمن وباب محل أهل مكة للحج والعمرة في لفظ البخاري هن لأهلهن هن لأهلهن ولكل آت اتى عليهم من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة وهذا اللفظ لطيف لاحظوا قال هن لأهلهن ولكل آت ماذا عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمره صريح في أنه من آتا عليها من غير أهلها يجب أن يحرم أن يحرم منها هذا الحديث هو أصل في باب المواقيت هذا الحديث حديث ابن عباس أصل في باب المواقيت ثم ذكر الحديث الثاني الذي يعد أصلا كذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة في رواية أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أين يهل ماذا من أراد الحج والعمر فأجابه النبي بهذا فقال يهل فأصله ماذا جواب لسؤال ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل اهل نجد من قرن لاحظ ما سمى ماذا باسمه إنما قال قرن دون قرن المنازل ويفسر الرواية الاخرى قرن المنازل قال ابن عمر وذكر لي ولم أسمع وفي رواية في لفظ بلغني وفي لفظ زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومهل أهل اليمن من يلملم متفق عليه وفي لفظ لم أفقه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن جاء في رواية من في رواية ابن عباس الحديث الثالث الذي يعد اصلا كذلك في المواقيت حديث عائشة وهو حديث هام بنفس الرواية لكن فيه زيادة مفيدة جدا عند النساء عن عائشه قالت وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينه ذا الحليفه ولاهل الشام ومصر فمصر لم تذكر في حديث ابن عمر ولا في حديث ابن عباس وانما ذكرت فقط في حديث عائشه ولاهل الشام ومصر الجحفه وحديث عائشه هذا ولم يذكر كما ذكرت يعني مقات مصر الا في حديث عائشه وهو عند النسائي واب داود واسناده صحيح قال ولي الدين العراقي وهذه زيادة يجب الأخذ بها وعليها العمل أن ميقات أهل مصر من أين؟ من الجحفة أصل ميقات من الجحفة لأنه لا يقال أن ميقاتهم ماذا من ذل؟ دل؟ من ذل الحليفة فالنص عليه مهم خاصة من يأتي من البحر قد يتصور أنه من جهة ماذا؟ من جهة الحليفة أو دونها قال الزادة احمد في رواية. قال ابن عمر وقاس الناس ذات عرق بقرن وهذه الرواية فيها ضعف هذا اللفظ فيه فيه ضعف لكنه يدل عليه الرواية الأخرى وعن ابن عمر قال لما فتح هذان المصران المصران ما هما البصرة والكوفة لما فتحت أتوا عمر بن الخطاب فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وإنه جور عن طريقنا يعني بعيد جائر عنه ومنه قوله تعالى ومنها جائر ومنها جائر أي بعيد وإن إن أردنا أن نأتي قرنا شق علينا صحيح أهل العراب لو أرادوا أن ياتوا قرن بعيد قليلا عنهم لأنه من جهة ماذا المشرق إلى, إلى الجنوب يسيرا فيريدون ماذا ما هو من جهة المشرق إلى الى الشمال يكون اقرب أقرب لهم إلى إلى مكة، وأنه جور عن طريقنا، وإنا ان أردنا أن نأتي قرن شق علينا. قال فانظروا حذوها من طريقكم. قال فحد لهم ذات عرق ذات عرق هي جبل صغير فيه عرق فيه عرق فسمي به ويبعد عن مكة كيلو، يبعد عن مكة مئة كيلو، والآن بني هذا الميقات. في, الأيام أو في السنوات الأخيرة بني وانشئ به مسجد كان موجودا قديما بني وصار له طريق الآن معلوم نعم والحديث رواه البخاري وقد انفرد به البخاري في باب ذات عرق لأهل المشرق قال فانظروا حذوها من طريقكم اي اعتبروا بما يقابل الميقات من الأرض التي تسلكونها من غير ماذا؟ من غير ماذا؟ من غير طريقكم فجعلوها ماذا؟ فجعلوها مث مي ميقاتا. فانظروا حذوها من طريق دل على مسألة سنذكرها ما هي؟ المحادات. مسألة المحادات في المواقيت. مسألة المحادات في المواقيت. ثم ذكر حديث وروية عن عائشه رضي الله عنها لاحظوا عبر بروية. كان يشير إلى ما أي شيء؟ إلى التضعيف. وروية عن عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت اهل ذات العراق ذات عرق يعني. هنا الذي وقت من؟ النبي بينما في حديث ابن عمر السابق الذي وقته هو من الله. عمر قال رواه ابو داود والنسائي هذا الحديث انكره الامام احمد واعله واعله الامام مسلم كذلك بانه روي من طرق ممن لا يقبل تفرده وقال ابن خزيمة قد روي في اخبار قد رويت اخبار في ذات عرق انه ميقات اهل العراق ولا يثبت عند اهل الحديث منها شيء اي اخبار المرفوع أحسن الأخبار المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكل ما ورد في أن الذي وقت ذات عرق هو النبي صلى الله عليه وسلم هذا ماذا هو ضعيف قال رحمه الله ابن خزيمة وقد روي أخبار في ذات عرق أنها مقاة أهل العراق ولا يثبت عند أهل الحديث منها شيء وقال ابن المنذر لم نجد في ذات عرق حديث ثابت صحيح فكأنها من توقيت من من توقيتي عمر رضي الله عنه وأرضاه وعن أبي الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه سئل عن المهل المهل ما هو الميقات الذي يهل منه الناس يهل يعني يلبون بالتوحيد فقال سمعت أحسبه أي أظنه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة من ذا الحليفة والطريق الأخرى الجحفى لاحظ كأنه جعل لأهل المدينة طريقي في ظاهر الحديث واضح بعض قال ليس المراد بالطريق الآخر هو ميقات أهل المدينة إنما هو ماذا إنما هو لا إنما هو ميقات أهل الشام إنما هو ميقات أهل الشام بدليل ما روي في حديث ابن عباس وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم ومحل أهل العراق ذات عرق ومحل أهل نجد من قر ومحل أهل اليمن من يلملم الغريب في الحديث ما هو أي لفظة والطريق الأخرى الجحفة لأنه قد يستدل به على أنه يجوز للمدني ماذا أن يؤخر الاحرام من ذي الحليفه إلى الجحفة الحديث رواه مسلم وكذلك أحمد وابن ماجه ورفعاه من غير ماذا من غير شك أي أحمد وابن ماجه لكن الذي في مسلم ماذا قال قال أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم واضح قال النووي لا يحتج بهذا الحديث مرفوعا لكونه لم يجزم برفعه فإذا قلنا أن الحديث ليس بمرفوع وإنما هو موقوف وكذلك هذا الحديث بهذا اللفظ برفعه ضعفه الإمام الدار قطني وضعفه كذلك الشيخ العلباني وقال يعني لم يصح في رفعه ماذا حديث هو لا يختلف عن الحديث السابق إلا في لفظ واحد وهو الذي ذكرت لكم والطريق الآخر الجحفة فحتى لو صح وقفه فيحمل على أي شيء على أن الطريق الآخر يقصد به ما كان لأهل من؟ لأهل الشام،, أهل الشام ومصر واضح؟ نعم ثم ذكر حديث قال والنص بتوقيت ذات عرق ليس في القوة كغيره لماذا؟ لعدم صحة الأحاديث في رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن ثبت أي عن عمر فذلك فليس ببدع وقوع اجتهاد عمر على وفقه فإنه كان رضي الله عنه موفقا للصواب لا يقال أن ذلك من موافقات عمر لأنه لو وقع تحديدها ما خفي ذلك على من؟ على أحد من الصحابة رضي الله عنه فالصحيح أن توقيت ذات عرق هو ماذا؟ هو من عمر رضي الله عنه وهو من الصحابة الذين أمرنا ماذا؟ باتباعهم وقد اجتهد وماذا؟ ولم يخالف أحد من الصحابة فصح أن يكون هذا مقاتا لمن؟ لأهل من؟ لأهل العراق صح أن يكون مقاتا لأهل العراق نعم طيب هذه الأحاديث في المواقيت فيها مسائل اولا قلنا أن وقت بمعنى حدد ولما سأل الراوي نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من أين تأمرنا أن نهل أقره النبي صلى الله عليه وسلم على تحديد المكان على تحديد المكان وبين له مواضع الإهلال المأمور بها، فهذه المواقيت ماذا هي على الوجوب أي يحرم منها من المكلف إذا مر بها وأراد الحج والعمره هذه المواقيت أو الأمكن المذكورة مواقيت مكانية للنسك فلا يحل تجاوزها بدون إحرام لمن يريد حجا أو عمرة لأن ذلك من تعد حدود الله التي حدها وقال فلا تعتدوها ثانيا من المسائل من كان ميقاته دون هذه المواقيت أي أقرب إلى مكة فمكانه من ميقاته الذي ماذا الذي هو ساكن فيه أو مقيم به كأهل بدر دون ماذا دون ذي الحليفة واضح فإنهم يحلون من بدر وأهل مثل الآن جده يهلون ماذا من جده جيد واهلي مثلا الخليص والجموم وغيرها يهلون ماذا من محلهم <تصفيق> ثالثا في الاحاديث بيان هذه المواقيت كما نص النبي صلى الله عليه وسلم فهذه مواقيت منصوص عليها نص في ماذا ان اهل المدينه الوجوب ان يحرموا من اين من ذي الحليفه واهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرن المنازل واهل اليمن اليمن ماذا؟ من يلم فهي ماذا فهي مواقيت وارده بالنص لا تحتمل ماذا لا تحتمل غير ذلك نعم رابعا أن من تجاوز هذه المواقيت بدون نيه النسك ثم ترى له اراده النسك بعد ما تعد ميقات وجاء في طريقه أراد أن يحرم بالحج فنقول ماذا؟ فيحرم من حيث أراد النسك لا يرجع إلى الميقات بل يحرم من حيث أراد النسك رابعاً ما حكم الإحرام قبل الميقات؟ فلو أحرم الإنسان من الشام أو من العراق أو من الرياض مثلاً فما الحكم؟ نقول ذهب الجمهور إلى أن تقديم الاحرام على هذه المواقيت جائز. وان كان خلاف الاولى خلاف السنه بل ادعى ابن المنذر وغيره الاجماع على ذلك وانه يجوز ان يحرم قبل الميقات وفي هذا الاجماع نظر فان الظاهريه يقولون لا يجوز ذلك لا يجوز ان يحرم قبل الميقات لانها مواقيت قد عينها الشارع في مثل مواقيت الزمانيه فلا يجوز أن ماذا ان يفعل اعمال الحج في غير زمان الحج ومثل مواقيت الصلاة فإن الشارع عينها وروي ذلك عن إسحاق أنه لا يجوز الإحرام قبل الميقات وهو مذهب الإمام البخاري رحمه الله فقد بوب بعد ذكر ذكري لحديث ابن عمر باب ميقات أهل المدينة قال ولا يهلون قبل ذي الحليفة فصرح بأنه لا يجوز الهلال قبل الميقات وذهب بعض أهل العلم إلى الكراهة ولا شك أن السنة والأتم أن يحرم ماذا؟ أن يحرم من المقات الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحرم قبله وقد استدل من يعني أجاز الاحرام قبل المقات بأدلة منها حديث الباب الأخير فإن فيه من أهل من المسجد الأقصى بعمره لكن الحديث حديث سلامه ضعيف كما سياتي حديث ضعيف واستدلوا كذلك بجواز ماذا؟ بجواز تقديم الحج عن أيام ماذا الحج إن بعضهم يجوز أن يقدم النية في الحج دون الأعمال طبعا جواز التقديم النية نعم. خامسا هذه المواقيت للبلاد التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم سادسا من المسائل هذه المواقيت للبلاد التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم ولمن اتى عليها من غير أهلها طيب لو تصورنا لو اتى غير أهلها عليها جيد فلها صور نذكرها الآن جيد أن يمر من ليس له ميقاته جيد أو نقول الصورة الأولى أن يمر من ميقاته بين يديه جيد أمامه يعني كاليمني والعراقي والنجد يمرون بماذا بذي الحليفه وميقاتهم ماذا ميقاتهم قرن المنازل مثلا او يلملم اليماني مثلا جيد فهذه لا خلاف بين العلماء ماذا انه يلزم الاحرام من الميقات لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير اهلهم ولا يجوز له المجاوزة عنها بغير احرام الصوره الثانيه ان يمر من ميقاته بين يديه مثل كالشام يمر بذي الحليفة لكن ميقات ماذا بين يديه الصورة الأولى ميقاته بين يديه لكن سيحتاج أن يجاوز مكة ثم يرجع إلى ميقاته يعني الآن الذي يأتي من أهل مثلا الشام وسيمر بماذا بذي الحليفة جيد لو جاء من نجد أو من العراق أو من اليمن جاء من ذي من الحليفة فميقاته أمامه لكن ماذا, ماذا ستلاحظ أنه سيكون أبعد عن, عن مكة فقلنا هنا ما الواجب عليه الصوره الاولى الأولى يجب عليه أن يحرم من الميقات بلا, بلا نزاع عند أكثر الصوره الثانية تكون في الشام والمصري ما ميقاتهم الجحفة لكن يأتون على ذي الحليفة يأتون من طريق ذي الحليفة هذا كثير الآن كثير من الطائرات من مصر أو من الشام تنزل أين في المدينة في المطار هناك جيد بدل جدة فهل نقول لهم أحرموا من ذي الحليفة أو انتظروا حتى تحاذم ماذا رابغ الجحفة فتحرمون منها هذه المسألة محل خلاف بين العلماء جيد فقالت الشافعية والحنابلة يلزمهم وهو قول إسحاق بن راهوي يلزمهم الإحرام من ذي الحليفة من ذي ماذا لانه ميقات مر به والنبي قال هن لهن ولمن اتعاليهن من غير اهلهن وقالت الحنفية والحنفية والحنابل له ان يؤخره الى ميقات ماذا الى ميقات الجحفة لان اصلا ميقات الاصلي ما هو الشامي والمسلم ميقاته الاصلي هو الجحفة واختار ابن المنذر هذا القول ان له ان يؤخره الى ماذا الى الجحفه لانها ميقاته الاصلي واختار هذا القول كذلك شيخ الاسلام ابن تيميه والصواب ما ذكره انه يجوز ان يؤخر الشامي والمصري ان يؤخر ميقاته الى عين الى ذي الحليفه ولو عفوا الى الجحفه ولو مر بذل بذي الحليفه الصوره الثالثه المدني هل له أن يجاوز ذي الحليفة فيحرم من من الجحفة واضح فيقال في هذا أن الشافعية والحنفية يقولون أن ماذا الجحفة ليست له ميقات إنما ميقاته ماذا إن ميقات ذي الحليفة فالجمهور على أنه لا يحرم ماذا لا يحرم من الجحفة وأنه يجب عليه الإحرام منذ الحليفة خالف في ذلك بعض الشافعية فقال له أن يحرم له أن يحرم الصواب أنه إنما يجب عليه أن يحرم ماذا يعني هذا المسألة الآن لها واقع قد يؤخر بعض الناس من أهل المدينة الإحرام لأجل ان يفر من التفتيش فيقول أحرم أين فيقول أحرم من راب اقرب ولا أمور بتفتيشات كثير جيد نقول لا يجب عليه أن يحرم ماذا من ميقات أهل المدينة فهي فهو الذي وقته ماذا وقته النبي صلى الله عليه وسلم المسألة السابعة من كان في مكة فإنه يحرم من مكة فميقات أهل مكة منها وهذا في أي شيء في الحج ولا يخرج إلى الميقات وظاهر الحديث وأهل مكة يحرمون مكة ما ظاهر الحديث أن العمرة والحج يحرمون من أين من مكة لأن في حديث إلا أن ذلك يخالف ماذا ما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا أمر عبد الرحمن أن يأخذ عائشة عبد الرحمن بن أبيكر رضي الله عنه أن يأخذ عائشة ومن رضي الله عنه ويعمرها من أين من التنعيم وهو الأدنى الحل ولذا فالصحيح الذي عليه جماهير العلماء أن ميقات أهل مكة في الحج من أين من مكة أما ميقاتهم إذا رادوا العمره فمن أين فمن أدنى الحل من أدنى الحل، وهذا دليله حديث عائشة قال ابن قدم لا نعلم خلافا في ذلك لا نعلم خلافا في ذلك ولم يخالف في ذلك إلا الشعبي وبوب عليه البخاري بابا يدل عليه إلا أن الصواب ان الذي عليه جماهير أهل العلم والذي عنه قال عنه ابن قدم لا نعلم فيه خلافا أن عمرة أهل مكة تكون من أي من الحل المسألة الثامنة إذا قلنا أن عمرة أهل مكة من الحل فهل يلزم التنعيم؟ أم يجوز أي الحل ذهب بعض علماء إلى أنه يجب التنعيم لماذا لأن النبي عينه لعائشة فقال ماذا خذ اختك إلى ماذا التنعيم فأعمرها من هناك في معنى الحديث ومن علماء من قال يجوز من أدنى الحل وإنما قصد النبي التنعيم لأنه كان أقرب وأسهل لها في خروجه صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم أين بات؟ بات بالمحصب بالأبطح من جهة الآن ما يسمى الزاهر واضح ما بين الزاهر والمعابدة الآن إذا كان تعرفونها فبات النبي هناك في المحصب وهذا أقرب لخروجه الى اين إلى المدينة فقال لعبد الرحمن رضي الله عنه خذ أختك إلى التنعيم فكأنها كان الأبطح أقرب إلى ماذا؟ إلى التنعيم وهو أيسر لخروج عائشة رضي الله عنها طبعا من الفوائد عليه وسلم بات به ماذا بات بالابطح بالمحصب كان فيه حسبه بات به النبي ليله الرابع عشر ماذا من ذي الحجه لما انتهى من نسكه وانتظر عائشه الى ان ماذا الى ان اعتمرت فرجعت عائشه ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم بالناس بعد ان صلى ماذا الفجر بالمحصب نعم المساله التاسعه <تصفيق> قبل هذا يقول المحب الطبري ما اعلم احدا جعل مكه ميقاتا للعمره ينفي ان يكون احد من العلماء جعل مكه ميقاتا للعمره مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم ممن اراد الحج والعمره ما مفهوم المخالفه هنا مفهومه ان من لم يرد الحج والعمره فله ان يدخل مكه بغير إحرام من اراد هذه زياره او تجاره او عمل فانه لا يحرم منها انه لا يجب عليه الاحرام كما هو قول الشافعيه وروايه عند الحنابلة اختار ابن حزم الا ان الحنفيه والمالكيه قالوا من اتى مكه ومر بهذه المواقيت ماذا تلزمه الزمه الاحرام بشرط عندهم واحد ما هو الا يكون ممن يتكرر مسألة مهمة. فعند الحنفية والشافعيه رحمهم الله قالوا من أتى مكة ومر بهذه المواقيت وليس من عادة أن يتكرر وإنما أتاه مرة من الدهر أو مرات فإنه يجب أن يحرم ولو لم يرد ماذا الحج والعمرة لماذا تعظيما لماذا لهذه المواقيت وتعظيما للحرام نعم ما الدليل عندهم استدلوا بحديث ضعيف لا يدخلوا مكة إلا محرمة طيب ما الدلي على قول الجمهور النبي قال لمن أراد الحج والعمرة فجعل سبب الإحرام هو الحج والعمرة من أدلتهم أن النبي دخل في عام الفتح ولم يكن محرما كما سيعتنا في باب الذي يليه وإنما دخله على رأسه إمامة سوداء في الليل الإخرى وعلى رأسه ماذا على رأسه المغفر صلى الله عليه وسلم دل أنه لم يكن محرما صلى الله عليه وسلم والصحيح ان يقال أنه لا يجيب الإحرام إلا لمن أراد الحج والعمرة تاسعا من المسائل وعاشرا تحديد هذه المواقيت هو إعجاز عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه البلدان لم تكن قد فتحت ولا مصرت فلم يتكن الشام مفتوحة ولم تكن نجدا يعني كذلك واضح فوقتها النبسة فهذا من أعظم ماذا معجزات فكان سلم يخبر بغيب سيكون صلى الله عليه وسلم فإنه حددها قبل إسلام أهلها في حديث ابن عمر وعائشة زيادة ما هي ميقات ذات عرق ميقات ذات عرق وأن ذات عرق ميقات أهل العراق والمشرق وقد حكى ابن عبد البر والنوي الإجماع على ذلك الإجماع على ذلك متابعين في ذلك الإمام الشافعي إنه قال في كتاب الأم أجمع عليه الناس لكن كما ذكرت هل اختصارت ميقاتا بتوقيت النبي أم بتوقيت عمر قلنا والصحيح أنه بتوقيت من بتوقيت عمر لاحظوا معي ذكر الإمام حديث عائشة ثم ذكر حديث جابر ماذا يريد منا أن يقول الإمام لماذا ذكر هذين الحديثين كأنه يريد أن يبين أن الحديث ماذا حديث عمر بن عمر الذي في الأول ذات عرق كأنه يبين أن له أصل كأنه يريد أن يبين أن له أصل فذكر الروايتين أخرى تقوية له وكأنه يريد يشير إلى أن الرفع ماذا كما قال بعض العلماء أن له حكم ماذا المرفوع أن له حكم المرفوع لكن كما ذكرت لعل الحديث لا يصح رفعه للنبي النبي صلى الله عليه وسلم هو اجتهاد من عمر يقول ابن حجر ظاهره أن عمر حدد لهم ذات عرق باجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه في قول عمر دقيقة في قول عمر انظروا, مجال انظروا حذوها من طريقكم قلنا هو الدليل والأصل في باب ماذا في باب المحاذات قال النووي فمن سلك طريقا لا ميقات له من بر أو بحر أنا أضيف ماذا أو جو جيد من ميقاته إذا حاذى أقرب المواقيت إليه فإنه ماذا يحرم فمن قدم من الشام ومصر من طريق بحري فإن ميقاتهم ماذا الجحفة أو ما حاذاها فإن شق عليهم ينظروا في نفس المسافة مئة وثمانين كيلو ثم يحرمون ماذا يحرمون منها واضح وهذا يعني يمكن المحاذاة الآن تكمن أهميتها في أي شيء في الطائرات لأنها خطوط كثيرة لي في الجو أكثر من الخطوط التي ماذا في البر جيد فالخطوط كثيرة فكل طائرة تأتي من طريق فكيف يعرف الميقات بما يحاذي بما, بما يحاذي طبعا بعض الطائرات لا يكون فيها اخبار. هذه مسألة مهمة قد يأتي إنسان يريد أن يحرم ما له أن يحرم من مكان بعيد احتياطا لأنه قد يمر بالميقات ولا تنبه الطائرة بالذات الطيران الذي ليس ماذا طيرا مثلا المسلمين لا يهتم بهذه المسائل فنقول أحوط لها نحرم يحرم ماذا من مكان بعيد ولو احرم من مكانه الذي هو فيه لا بس احتياطا واضح يفعلون باب الاحتياط نعم نعم يا أخي يعني جد ميقات هذه مسألة معاصرة مهمة هذه ميقات الصحيح أن جدة ليست ميقاتا لأن جدة كانت موجودة زمن الصحابة بل كانت موجودة زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم بها فالصحيح أنها ليست ميقاتا الإشكال الآن المعاصر أن بعض أهل العلم يجعل بعض مناطق السودان وجنوب مصر ميقاتهم ماذا مثل سواكن مثل اهل جنوب مصر يجعلون ميقاتهم ماذا جدة يقول أنها فيها نوع من المحاذات. طيب السؤال كم تبعد جدة عن؟ مكة تبعد قرابة ستين كيلو أو خمس ستين كيلو جيد طيب كم تبعد الجحفة قلنا مئة قرابة الثمانين الفرق كبير ثم بالنظر للخرائط ليس هناك محاذات واضح ليس هناك محاذات طبعا اجتهد بعض العلماء المعاصرين وعدوا جدة ميقات ثمره المسألة في الجو واضحة ومسألتها قلت لكم في شمال السودان وفي جنوب من في جنوب أهل مصر يعتبرون جدة ميقات لبعض من جاءوا بالسفول واضح طيب أنا ننس أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر في ذي القعدة كل في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته عمرته من الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم سد في الحديبية ورد صلى الله عليه وسلم ماذا فعل تحلل صلى الله عليه وسلم ونحر هديه وعددناها ماذا عمرة عددناها عمرة ثم قال ومن العام المقبل سنة كم سنة سبع جيد ومن الجعران سنة ثمان حيث قسم غنائم حنين وعمرته مع حجه التي هي كان ماذا قارنا كما سيأتي أخرجه البخاري في باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري لطيفة جميلة ما ذكرها الإمام قال وكم حج قال واحده هذا بيان رسول لم يحج في بعد, بعد بعثته الا مره واحده وقد ذكر اهل العلم ان النبي حج قبل ماذا قبل بعثته حجتين ثم حجه الوداع بعد بعثته وهذا عليه اكثر اهل السير انه قبل بعثته حجة حجتين صلى الله عليه وسلم طيب لماذا اورد الامام هذا الحديث ما متعلقه بالباب المواقيت الحديبية ها؟ الحديبية أنها يعني في السابقة أيه. الدليل طبعا هو ليس مقصود ان كم اعتمر النبي لان هذا سياتي جيد وانما ذكره الامام دليل على احرام من كان دون الميقات من أين من محله لان بسلم كان من دون الميقات هذا امثله الثانيه أن من صد عن البيت وماذا؟ ولم يستطع العمره فإنه سيعتمر لو اعتمر من قابل فذهب بعضهم أنه يعتبر محله الذي صد فيه أن الذي صد ماذا صد منه أو صد فيه وهو كذلك ماذا دليل لما قال ومن الجعرانه حيث قسم غنائم حنين النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة ماذا فعل صلى الله عليه وسلم وصل يوم ثمانية عشر وفتح مكة وبقي إلى شوال صلى الله عليه وسلم وهي السنة التي قلنا ماذا ها؟ أي لم يعتكف النبي فيها في رمضان لأنه كان أين في مكة فلما جاء شوال خرج إلى أين إلى وقعت حنين وكانت وقعت حنين وهو راجع صلى الله عليه وسلم أتى بالعمرة وأحرم من أين من الجعرانة ما ثمرت المسألة هو مدني فأصل الميقات ميقاته ماذا ذا الحليفة لكن أين أنشأ العمرة أنشأه وراجع من الطائف في حنيف، فصح أن من أنشأ نسكا بعد أن جاوز الميقات أنه يحرم من أين يحرم محله ومكانه الذي أنشأ منه ثم ذكر حديث عائشة قالت نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب وسيأتي بيان تفصيل المحصب هل نزوله سنة أم فعل جبلي اقرب أنه فعل جبلي لأنه أسهل لخروجه فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال اخرج بأختك من الحرام فلتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت فإني أنتظرك ها هاهنا قالت فخرجنا فاهللت بعمرة ثم طفت بالبيت أنتم مكتوب عندكم فاهللت ولي لا في رواية بعمرة واللي عندي أنا كذلك بعمرة فالصواب أن فهللت بعمرة أي نعم ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروه فجئنا رسول الله وسلم وهو في منزله في جوف الليل فقال هل فرغت قلت نعم طبعا لها قصة لطيفة ذكرها عجابر في حديثه الطويل أنه لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الحج وأراد ان ياتي المدينة قالت عايشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يأتي الناس بنسكين لأنهم كانوا قارنين وآتي بنسك واحد مع أنها كانت قارنة لا قارنة هي دخلت متمتعه لكنها أتاها الحيض فجعلها قال النبي جعلها ماذا عمرة في حجة واضح فقرنت فلم تطف بالبيت إلا بعد إلا بعد أن طهرت بعد يومي عرفه فكأنها تقول يا رسول الله إنما أتيت بالحج فقط فقالت يذهب الناس بنسكين وأذهب بنسك واحد في رواية لا والله يعني لا يكون في رواية يذهب نساؤك بنسكين واذهبوا بنسكين واحد فقال عبد الرحمن وفي رواية مسلم فك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا رجلا لكن ماذا إذا هويت الشيء تابعها عليه ما يخالف نساء من لطفه ورحمته صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته رجلا لكن إذا هويت الشيء وافقها عليه قال العلماء في غير أن يكون ماذا إثما أو قطيعة أرحيم. قال فجئنا رسول الله الحديث فأذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة لكن كانت ماذا الناس والركاب كانت في المحصب متفق عليه والحديث أورده المؤلف لأي شيء ليستدل به على ما ذهب إليه جماهير العلماء والذي قال في ابن قدامى لا أعلم فيه خلافا من أن من كان بمكة وأراد العمرة فميقاته لها ماذا فميقاته لهذه العمره ادنى الحل ولا يجوز ان يحرم بها من الحرام فان احرم من الحرام وخالف يعني ماذا قبل الطواف فله ان يرجع فيحرم من الحرم ان طاف فالجمهور ان عليه الدم أن عليه الدم بل ذهب بعض العلماء الى ان عمرته لا تصح إلى أن عمرته لا تصح بحال لكن الصحيح أن عمرته صحيحه لكنه يجبرها, يجبرها بالدم هذا الحديث سيأتينا في الباب بعد بابين إن شاء الله كرره البخاري في صحيحه أربعة وثلاثين مرة قطعه وكرره أربعة وثلاثين مرة أورده في كتاب الطهارة لأنها في باب الحيض واورده في كتاب الحج كثير كما سيأتي البخاري رحمه الله وأورده في باب اللباس وأورده في باب حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم أورده في أبواب كثيرة في أربعة وثلاثين موطنا بألفاظ كثيرة تفنن البخاري في هذه الألفاظ الحديث الأخير في الباب عن أم سلامة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله وسلم يقول من أهل من المسجد اقصى بعمرة أو بحجة غفر له ما تقدم من نمبر رواه أحمد بإسنادين يعني وأبو داود وابن ماجه وذكره وذكر فيه العمرة دون الحج والحديث خرجه كما ذكر احمد كما قلت بسنادين وابو داود والدارقطني والطبراني والبيهقي قال ابن القيم في تهذيب السنن قال غير واحد من الحفاظ اسناده غير قوي وضعفه ابن القطان وضعفه ابن حزم وضعفه اخيرا الشيخ الالباني وكذلك ضعفه عبد الحق الشبيلي والنوي فالحديث ضعيف فالحديث ضعيف ما مناسبه سياقه في هذا الباب إنما ساقه المؤلف ليستدل به على على جواز الإحرام قبل الميقات على جواز الإحرام قبل الميقات فهو دليل لمن قال بجواز الاحرام قبل الميقات بل من ذهب إلى ترجي فضيلة الإحرام من دويرة أهله فإن يعني بعض علماء فضل أن يحرم من بيته على أن يحرم من الميقات <تصفيق> وهو أحد قولي الشافعي فقط ان الإحرام من دويرة أهلي أفضل من إحرامه من المقاتل لماذا؟ قال لما في ذلك مماذا؟ من المشقة فيها شيء من المشقة كبير والتحمل واستدلوا بما ورد عن بعض الصحابة في قول الله وأتم الحج والعمرة لله قال إتمامها أن تحرم بها من دويرة أهلك وهذا الحديث الأثر أخرجه ابن أبي شيبة والطحاوي والطبري والحاكم والبيهقي وصحة والحاكم وقال ابن المنذر ثبت أن ابن عمر أهل من إلياء بيت المقدس وكان الأسود وعلقمه وعبد الرحمن يحرمون من بيوتهم لكن أصح عند النووي كما يقول من قول الشافعي أن الإحرام من الميقات أفضل وقد أنكر من دل على أنه أفضل أن عمر أنكر على عمران بن حسين إحرامه قبل الميقات وهذا من أقوى الأدلة الصحيحة نعم تحت مسائل الباب نعم الباب الذي عليه نعم في شيء في المواقيت نعم <تصفيق> هل يعتبر؟ <تصفيق> ذكرنا هذه ما حضرت أول درس قلنا أنه ليس ميقاتا بذاته خلافا لمن كتبوا معاصري طبعا مثلنا السماحة الشيخ عبد الله بن حميد يرى أنه ميقات بذاته جيد له مصنف فيه صغير لكن الصحيح أنه ليس ميقاتا بذاته وإنما هو امتداد الجبل فقرن كبير يبدأ من جبل كبير في السيل الكبير وينتهي دون وادي محرم فكل هذا الوادي وإذا يكون مسألة لطيفة ذكرتنا بها أكثر المواقيت هي وأودية فهل يحرم من أول المادي وادي أو آخره التي عينها الناس الآن وعليها طبعا لا شك أن ميقات الحليفة هذا الذي أحرم منه النبي هذا قطعا لكن باقيها منهم من قال له أن يحرم من أول الميقات ومنهم من قال له عفوا يحرم من أول الوادي ومنهم من قال يحرم من آخر الوادي ما في ذا مرة المسألة أنه أحيانا قد بعض أهل الخبرة يقول لك أن الوادي ما انتهى إلى الآن في الجزل الأخر بضع كيلوات مثلا لكن لا شك أن لاحوط أنه يحرم من المواقع المحددة المعينة الآن نعم سافر قد يكون رابغ أقرب صحيح رابق أقرب من مكة من وقت رابق دا هي رابق كانت مهيعة وكان فيها حمى ثم جرفها الجحفة. الجحفة. الجحفة ثم جرفها السيد فصار الناس يحرمون من رابق رابق قديم مسمى ليس حديث جيد لما انتشر بها الحمى وجحف مسجدها جيد فصار الناس يحرمون من رابق زمانا طويلة بزمان الصحابة، زمان بعد زم الصحابة وما بعده، إلى زعهد قريب، ولم يعتني الفقهاء أو الأمراء بتسهيل الميقات الجحفة. حتى جاء في عهد الملك فهد 1406 وأمر ببناء المسجد وإنشاءه وتحسينه. ولأ زمان طويل، لكن الفقهاء يذكرون الجحفة، يذكرون رابغ، يقولون يحرم قبل الجحفة، يقصدون رابغ، ونصوا في كتبهم على رابغ. ص ذو قبل الجح قبل الجحفة, الجحفة. معنى أنه رابق أبعد من الجح أي شيء يسير طيب بالنسبة لمحرم شيخ من حدد الموقع وادي محرم جيد وادي محرم ما تحديده منهم من قال أنه إذا قلنا أنه مقات بذاته وهذا الذي يضعفه إذا قلنا أنه مقات بذاته فهو ثابت عن من فعل بعض الصحابة جيد كمعابس سفيان جيد ومنهم من قال هو بانتهاء ماذا الوادي والوادي كله ذكرنا أنه ماذا حد الوادي ياتي بالعرض فأول الوادي هنا مثلا نفترض واخره هنا أوله قرم آخره محرم وادي محرم فاعتبروا أنه ماذا ميقات بالتحديد المحاذات فحاذاه فصح ماذا لحرامه منه وإذلك يشكل من الذي عينه ميقات نصري ليس ميقات نصريا إنما هو ميقات ماذا بالمحاذة ميقات بالمحاذة نعم الباب الذي يريه نعم لا المحاذاه تكون بالعرض بما يكون على خطها الخط العرضي واضح وليس خط الطولي. واضح شيخ يعني الحمد الحليفة لو قلنا بالخط الطولي ستجن مكه لكن بالخط العرضي بما يعادل هذه المواقيت عرضا. ها لا لا لا لكن إذا قلت أن بما عرضا يكفيك خلاص. ذكرتها في الدرس السريعه قال فمن حيث انشا وفي الروايه الاخرى قال من حيث ماذا لما قلت لكم الروايه لطيفه هن لهن ولكل ات عليهن من غيره من عليهن من غيرهم ممن اراد الحجة او العمره ات عليهن جيد فنقول اصل من حيث انشا ناوي يطلع العمره من بيته يحرم من بيته ما يؤخر للشميسي او إلى المحطه اللي في الطريق جدا لا من حيث انشا من حيث اراد نوى واضح بعض العلماء يعد من حيث انشا هو ميقات له وبعضهم يقول من حيث انشا الى حدود الحرم هي ليست هي كلها ميقات له لكن الصحيح من حيث انشا وبعضهم يقول من حيث انشا قد تفسر بشيء من حيث ماذا نو ابتداء الاحرام نو ابتداء الاحرام فهو ينوي قبل الحد فلا باس عند بعضهم لكن الصحيح من حيث انشا اي من حيث أراد ماذا النسك كالذي اتعلم المواقيت فيعتبر نفسه أن نيته في المحل هي ميقاته ها؟ احتياطاً يرجع فلو مثلا نوى في بيته العمرة في رمضان وراد أن يخرج إلى مكة فمشى له أن يرجع فيحلم بيته لأنه قام حيث وإشاء أنا أقول قول النبي صريح والله أعلم هذا المشكلة الحقيقة لكن الصريح أنه قال من حيث وأنشاء لم ينشي من الحل من أدنى الحل إنما أنشاء من بيته وإذاك مشكلة هنا أهل بدر لو وسعنا هذا الباب فنقول أين يحرمون من أدنى الحل لا من حيث وأنشاء فنبقى على الأصل أنه من حيث وأنشاء نعم له يقال له أحرم من بيتك من بيتك او من المسجد اللي بجانب بيتك يحذي بيتك ممكن لكن يتقدم لا إذا فعل يقال نقول عليك دم لا يقال لا لا لا يقال لا لا لا يقال نعم لا الدخول لا النسك لا الدخول في النسك لا لا لا لا لا جميع المحظورات لا نقصد اللباس لكن نية دخوله في النسك ولو خلال لولا لم يتلفظ لكنه خلاص لما نوى لن يأتي محظورا من المحظورات وسيهل فلأولى أنه كذلك يتلفظ التلفظ بالنية سنة سيأتينا بباب التلبية ليس واجبة نعم, نعم قال رحمه الله باب سيأتي مسألة عمر النبي مناقشتها ستأتي في باب مستقل نعم قال رحمه الله باب دخول مكة بغير إحرام لعذر قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام رواه مسلم النسائي قال وعن مالك عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال ابن خطر متعلق بأسار الكعبة قال اقتلوه قال مالك ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما رواه أحمد والبخاري نعم عقد المؤلف هذا الباب لبيان جواز دخولي ماذا مكة بغير إحرام إن كان لعذر من ماذا من زيارة أو تجارة أو ماذا احتطاب أو غيره قال عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكه وعليه امامه سوداء بغير احرام صريح رواه مسلم فهو دليل على ماذا دليل على جواز دخول مكه بغير احرام سؤالي لماذا الامام قال لعذر عد الامام دخول النبي عذرا في يرون انه لا يدخل مكه الا لعذر لكن اتاها لغير عذر يجب عليه ماذا ان يحرم ذكرنا الصواب أنه لا يجب إلا لمن أراد النسك وعن مالك عن ابن الشاب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عامل الفتح وعلى رأسه المغفر وهو ماذا الذي على الذي يضعه الفارس على رأس التقاء السهم وضربة السيف فلما نزعه النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستال الكعبة قال اقتلوه قال مالك ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما هذا من قول مالك لكن له حكم الرفع بدليل حديث ماذا دل عليه الحديث الآخر حديث ماذا ليس حكم الرفع لكنه دليله حديث جابر رضي الله عنه ابن خطل متعلق بأستار الكعبة مع ذلك أمر النبي بقتله قيل إنما قتله النبي صلى الله عليه وسلم لانه قد ارتد عن الإسلام وقيل انه كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم وقيل كان له ماذا جارييتان ماذا يهجوان النبي صلى الله عليه وسلم ويغنيان بماذا بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهجاء المسلمين فقتله النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث ماذا تعظيم ماذا شان الكعبه وأن الأصل أن من لجأ إلى الكعبة ماذا؟ لا يقتل في الحرم وإنما يخرج منها وذلك ماذا؟ قالوا له يا رسول الله قال اقتلوه قالوا يا رسول الله إنه متعلق باستار الكعبة لأن شأنها عظيم فقال اقتلوه قال بعض علامة فلم يقتل النبي وسلم أحد متعلق بستار الكعبه إلا ابن خطر فلم يأمر ولا ما قتله النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الروايات وعليه امامه سوداء وأخرى ماذا وعلى رأسه المغفر كيف نجمع بينها يعني نعم قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أول دخوله كان على رأسه المغفر لأنه كان يريد أن يفتح مكة صلى الله عليه وسلم ويتقي العدو ثم ماذا أزال المغفر ولبس العمامة فأخبر جابر بما رأى واضح وأخبر أنس بما رأى رضي الله عنهم بدليل ما رواه مسلم خطب النبي, خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وعليه عمامة سوداء لأن الخطبة متى كانت كانت عند باب الكعبة بعد أن استوى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الكعبة صلى الله عليه وسلم واضح بعدما انتهى وماذا وحطم الأسنام في القصة المشهورة صلى الله عليه وسلم بعد تمام فتح مكة قال النووي طبعا الحديث الفائدة هذا الحديث قال أخرجه أحمد والبخاري دقة الإمام هذا الحديث في مسلم لكن لماذا لم يذكر مسلم لأنه ليس فيه قول مالك الحديث في مسلم دون قول مالك وهذا من دقة الإمام فلم ينسبه لمسلم قال النووي في شرح مسلم قوله بغير إحرام دليل لمن قال يجوز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد نسكا سواء كان دخوله لحاجة تكرر كالحطاب والحشاش والسقاء والصياد وغيرهم أما إن لم تكن تتكرر كالتاجر والزائر وغيرهم قال رحمه سواء كان خائفا أم آمنا وهذا أصح القولين للشافعي وبه يفتي أصحابه قال والقول الثاني أنه لا يجوز دخولها بغير إحرام إن كانت حاجته لا تتكرر إلا أن يكون مقاتلا أو خائفا من قتال من ظالم لو ظهر ونقل عن القاضي عياض ان هذا القول هو اكثر اهل اكثر قول اكثر العلماء فهنا الصواب ماذا انه جزء دخول مكه بغير ماذا بغير احرام الباب الذي يلي قال رحمه الله باب ما جاء في اشهر الحج وكذا مثل هذا الباب لا يذكره اصحاب ادله الاحكام كالبلوغ والمحرر وغيره لا يذكره لانه باب يعني يسير نعم قال رحمه الله باب اشهر باب ما جاء في أشهر الحج وكراهة الإحرام به قبلها قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة أن لا يحرم, يحرم بالحج إلا في أشهر الحج أخرجه البخاري قال وله عن ابن عمر قال أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وللدار قطني مثله عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير قال وروى, أبو هريرة وروى أبو هريرة قال بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بمن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ويوم الحج الأكبر يوم النحر رواه البخاري قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرة في الحجة التي حج فقال أي يوم هذا فقالوا يوم النحر قال هذا يوم الحج الأكبر رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه لما فرغ المؤلف رحمه الله من الميقات المكاني ناسب بأي يأتي بالميقات الزماني وأنه يكره أن يحرم قبل الميقات الزماني قال الباب ما جاء في أشهر الحج عن ابن عب الإحرام به بالحج قبلها عن ابن عباس قال من السنة ألا يحرم أو لا يحرم الرجل بالحج إلا في أشهر الحج أخرجه البخاري بصفة تعليق معلقا وصله ابن خزيمة والحاكم والدار قطني عن ابن عباس وهو حديث حسن أو أثر حسن وله عن ابن عمر قال أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وكذلك أخرجه البخاري ماذا معلقا وصله الطبري والدار قطني وصحه البيهقي قال ولد الدار مثله في بيان شرحج علي بن مسعود وابن عباس وابن الزبل أثر ابن مسعود حسن أثر ابن مسعود عند الدار قطني حسن نعم. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال بعثني أو وكر فيما يؤذن يوم النحر بمنا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ويوم الحج الأكبر يوم النحر رواه البخاري ومسلم هو في مسلم طيب لماذا أورده الإمام يوم الحج الأكبر, يوم الحج الأكبر. أي قوله ويوم الحج الأكبر يوم النحر فكان يوم النحر داخل فيه ماذا في الحج سنذكر مسألة الخلافيه طيب الحديث الذي يليه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات يوم النحر في الحجة التي حج، فقال أي يوم هذا؟ قالوا يوم النحر. قال هذا يوم الحج الأكبر. في الحديث الأول له لفظ في مسلم بعثني رسول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق في الحجة التي أو قال بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، وقال حجة الوداع سمها في رهط يؤذن في الناس يوم الحج الأكبر يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان طيب لماذا لم يذكره الإمام مسلم هذا الحديث لم يقل خرجه مسلم لأنه ليس في اللفظة الأخيرة ويوم الحج الأكبر يوم النحر فقط ذا وهي ماذا وهي الشاهد والمقصود من إراده وهذا من دقة الإمام منهج فالقصود في الباب ما هو أي لفظ ويوم الحج حج الأكبر يوم النحر لم يقل خرجه مسلم مع الحج كله في مسلم لأنه ماذا هو المقصود نعم أجمع العلماء على أن المراد باشهر الحج ثلاثة أولها شوال وآخرها ماذا الحجه لكن اختلفوا هل هي ثلاثة بكمالها يعني كل الحجه من أشهر الحج فالشافعية أنها شوال وذي القعدة وعشر ليال من ذي الحجة يعني يوم النحر ليس منها ولذلك ماذا رد الإمام على هذا القول بهذه الاحاديث وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن الزبير والشعبي وعطاه ومجاهد وقتاده والثوري وأبو ثور وبه قال أبو يوسف وداود الظاهري قال مالك هي شوال وذي القعدة وذو الحجة بكمالها كل الشهر قال الحنابلة طبعا هذا القول يقول ابن المنذر روي يعني ابن عمر وابن عباس روايتين كلمة هبين السابقين أبو حنيفة والحنابلة أحمد وأصحاب داود قالوا شوال وذو القعدة وماذا وعشر من ذو الحجة عشر من ذو الحجة ولذلك استدل الإمام بالدليلين الأخيرين حديث ابي هريره وحديث من ابن عمر هذا السبب اراده يريد ان يستدل على ان يوم لقول الحنابل وقول الحنفية على أن ماذا عش يوم النحر داخل في ايام الحج لاحظوا يقول النووي قال صاحب الشامل واخرون من اصحابنا وهذا الخلاف الذي بيننا يقول النووي يعني الشافعي وبين ابي حنيفه واحمد في هذه المساله لا فائده له وقال المتولي لا فائدة في هذا الخلاف إلا في شيء واحد وهو عند, أن وهو عند مالك أنه يكره الاعتمار في أشهر الحج فالعمرة عنده مكروهة في جميع ذي واضح لأنها محل ماذا حج وليس العمرة فيكره مالك لمن كان حاجة ان يعتمر فيها لمن كان حاجة ما الصحيح الصحيح ما عليه الحنفية والحنابلة أن أشهر الحج ماذا هي شوال وذي القعدة وماذا وذي الحج طيب هل من ثمر الخلاف الصعين ولا لا ثمر للخلاف سنبين حكم الاعتمار في أيام الحج طيب مسألة مهمة ما حكم الإحرام بالحج قبل أشهره قلنا أن الحج يبدأ في أول يوم من شوال أو مع غياب شمس آخر يوم من رمضان فإنه يبدأ ماذا؟ فإنه يبدأ الحج له أن يحرم بالحج متمتعا وينتظر أو مفردا فلو احرم قبل أشهره ما حكمه حديث بن عباس دليل لما ذهب إليه الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه يجوز الإحرام قبل أشهر الحج لكن يكره ما وجه الاستدلال قال من السنة يريد به ماذا؟ من السنة وليس ماذا؟ أنه يحرم وذهب الشافعية إلى أنه لا ينعقد الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج فلو أحرم قبله لم ينعقد طيب إذا لم ينعقد قالوا ينعقد عمرة فيعتمر ثم يتحلل ثم ماذا ينوي الحج مره اخرى وبهذا القول قال طاوس وعطاو ومجاهد وابو ثور ونقل عن جماعه من الصحابه كعمر وابن مسعود وجابر وابن عباس وقال اوزاعي يتحلل بعمره واستدلوا بقول الله تعالى ويسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج قال ولأنها عبادة تدخلها النيابة ولأن الإحرام بالحج صح في زمان لا يمكن الوقاع الأفعال فيه يعني تشوال وإذا قاعد هل يمكن أن يقع فعل حج فيه من الطواف والسعي لا يمكن يقعها فيه طاف في فاض أقصد فعلم أنه لا يختص بمن زمان هذا دليل من الجمهور الجمهور يقولون أنه عمل أن يدخله النيابة فجاز أن يقدم قبل زمانه وقالوا لأن الإحرام بالحج صح في زمان لا يمكن يقاع الحج فيه فصح تقديمه وصح الإحرام قبل المقات الزماني طيب ما دليل قائلين بأنه يكره الشافعية أو لا ينعقد لا قالوا أن الله قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج ما معناه انه لا يجوز فرض الحج قبلها لاحظوا قال الحج اشهر معلومات. ثم قال فمن فرض فيهن الحج فمفهومه أنه لا يجوز فرض الحج في غير هذه الاشهر المعلومات طيب ما الصواب في ذلك الصواب أنه يجوز ان يحرم بالحج قبل زمانه وان كان ذلك مكروه وان كان احتياطا لا يحرم به الا يحرم به طيب اما اعمال الحج فباتفاق انها لا تجوز قبل اشهر الحج من طواف القدوم وطواف سعي الحج يعني مثلا خلنا نضرب مرة مسألة لو قلنا أنه يجوز الإحرام قبل الزمان الميقات الزماني فقال بحرم في رمضان فجاء مكة وأحرم من الميقات وسعى سعي الحج مع طواف القدوم لا ينعقد على كلام من الشافعي فتنقلب عمره على قول الحنابل المجيزين للإحرام قبل الميقات والمانعين من ماذا والمانعين من ايقاع مال الحج فيه يقول لا يجوز حتى ذلك واضح الفرق عندما يجيز بعضهم ما يجيز يقول يجوز هذا بعيد هذا القول بعيد نعم يقول الشافعي فالله يقول الحج أشهر معلومات تقديره وقت الحج إحرام بالحج أشهر ماذا معلومات قال ولأنها عبادة مؤقتة فكان الإحرام بها مؤقتا كالصلاة ولأن الإحرام أحد أركان الحج فلا يصحح تقديمه على أشهر الحج نعم. الصواب كما ذكرت أنه لا يجوز يعني احتياطا لا يجوز تقديمه على أشهر الحج وإن كان قد يحمل قوله من السنة ما هي قد نجيب على أثر بن عباس ان من السنة يريد السنة الواجبة ان من السنة الواجبة التي يجب فعلها ليس السنة بمعنى مستحبة والمندوب لا ان من السنة الواجبة وهذا مر معنا في أكثر موطن يوم النحر ما هو اكثر العلماء على ان يوم النحر هو يوم العاشر من ذي الحجه وانما سمي ذلك للاحتراز من الحج الاصغر وهو العمره بعض الشافعي يقول يوم الحج الاكبر هو يوم عرفه والدليل ما جاء في السنن الحج عرفه لكن لا شك أن الصحيح أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر لإيقاع أكثر أعمال الحج فيه من الطواف بالبيت والسعي ونحر البدن لمن كان مهديا من القارني والمتمتع والحلق والرمي كلها تقع بتا تقع في اليوم العظيم يوم الحج الأكبر وفي هذه الحديثين دليل على عظم ذلك اليوم يوم النحر يوم الحج الأكبر نعم الباب الذي يليه نعم قال رحمه الله باب جواز العمرة في جميع السنة قال رحمه الله عن ابن عباس طبعاً بباب تأكيد إنما أورد حديث به هريرة وحديث عمر ليستدل به على ما ذهب إليه الحنابلة ماذا من أن يوم النحر داخل في أشهر الحج نعم قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستأتي مسألة التي ذكرتها هل تجوز العمرة في أشهر الحج ستأتي في الباب الذي يليه هي ألصق نعم قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجه رواه الجماعة إلا الترمذي لكنه له من حديث أم معقل قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربعا احداهن في رجب رواه الترمذي وصححه قال وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين عمره في ذي القعدة وعمره في شوال رواه ابو داود وعن علي قال رحم الله وعن علي رضي الله عنه قال في كل شهر عمره رواه الشافعي نعم. الباب الأخير باب جواز العمرة في جميع السنة عقد المؤلف هذا الباب ليبين ما الحنابلة من أن العمرة جائزة في جميع السنة بلا كراها في جميع أيام السنة بلا كراها قال عن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعديل حجة هكذا وليس حجة بالفتح حجة جيد رواه الجماعة إلا الترمذي. والحديث اخرجه البخاري في باب عمرة رمضان عمرة في رمضان وخرجه في باب حج النساء وله قصة لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأمي سنان الأنصالية ما منعك من الحج قالت أبو فلان تعني زوجها كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا قال النبي فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي, تقضي حجة معي وفي رواية ما منعك أن تكوني حججتي معنا يسألها النبي وفي أخرى تقضي حج حجة أو حجة ماذا معي لا في بعض الروايات تعديل حجة هذا حديث الباب حديث مسلم الآخر جيد هنا تعديل ماذا حجة معي تعديل حجة معي ولا شك لو أن الإمام أورد هذا لكان أفضل وإنما عدل عنه الإمام لماذا لأنه ليس عند باقي الصحاب الكتب الستة بعضهم ليس عنده معي إنما الذي عند الستة ما هو حجة فقط بدون ماذا بدون معي وهذا من دقة الإمام في حسن تعليفي رحمه الله ما معنى تعدل حجة أو حجة معي قال العلماء معناها أي تقوم مقامها في الثواب لا أنها تعديلها في كل شيء فإنه لو كان عليه حجة فاعتمر في رمضان لا تجزيه ماذا لا تجزيه عن الحج وقال الترمذي قال إسحاق بن راهوي معنى هذا الحديث مثل قراءة قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن يعني في الفضل يعني وقال ابن خزيمة في هذا الحديث أن الشيء يشبه الشيء ويجعل ماذا عدله إذا اشبهه في بعض المعاني لا جميعها قال ابن العربي حديث عمرة هذا صحيح وهو فضل من الله ونعمه فقد أدركت أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها وقال ابن الجوزي فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد هذه لطيفه كما يزيد بحضور القلب وبخلوص القصد صحيح العمل يشرف بأشياء إما أن يشرف به هو من حيث أنه عمل عظيم فيه شيء ماذا من البذل والجهد مثل قيام الليل هذا يشرف به على الصلاة الواجبة الفرائض معلومة وإما أن يشرف من ضمامه إلى زمان كمثل ماذا؟ كالدعاء في أوقات الاستجابة فانه يشرف أن يكون في ليلة القدر أو يكون في آخر ساعة من الجمعة أو في السجود أو في أدبار الصلوات أو في جوف الليل وإما أن يشرف بحضور القلب وخلوص العمل وقصده مثل من صلى لله ركعتين ماذا قال لم يحدث فيه ما نفسه ماذا فيها فيها خلوص القصد مثال آخر حديث ثلاثة النفر الذين ماذا سدت عليهم سد عليهم الغار ماذا قال قال أحدهم ادعوا بصالح عملكم فهذا العمل الذي عمل عملوه شرف بأي شيء بحسن القصد وحضور القلب وخلوص النية فانظر مناط الأعمال كيف كل خلوص القصد وحضور القلب أثر في العمل وذالك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وكلما عظم يعني شأن الإخلاص وحضور القلب في نفس الإنسان كلما زكى عمله وشرف وقد كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يبلغ ماذا في صلاته ماذا منزلة عظيمة في أي شيء جيد كما قال الله عليه وسلم ما بين السماء والأرض يرفع إلى النبي فيه النظر في رفعه بل هو ضعيف جيد وقال ان الرجل لا يصل للصلاة ليس له إلا ليس له منها شيء في آخر الرواية وقال في أولها نصفها فانظر بين ماذا النصف وما ليس له شيء دليل على ماذا دليل على أثر عمل ماذا عمل القلب وخلوصه طيب تفضل العبادة بشيء رابع بأثرها المتعدي فقد تكون العبادة عبادة لكنها تفضل لما يتعدى أثرها مثل سقي الماء صدقة لكن النبي جعل سقي الماء كما تقدم معنا في باب الصدقه أفضل الصدقة لأن نفعها متعدي واضح طيب هل تفضل بشيء آخر يعني النفع المتعد احتياج الناس لها من النفع المعتمد ها؟ شرف المكان فان الصلاه في البيت الحرام ليست كالصلاه في غيره والعباده والطاعه والاعتكاف في المسجد ليس كالاعتكاف في غيره واضح ودق قال الله في بيوت اذن الله وان ترفع ويذكر فيها اسمه فلا شك ان ذكر الله في المسجد ليس كذكره ذكره في غيره فبهذه الأعمال تشرف ولا شك أن ازكاها ما تعلق بخلوص القصد وصلاح النية وحضور القلب هذا من أعظم العبادات ويحتاج الإنسان ونحتاج دائما أن نكرر هذا الأمر دائما بين أنفسنا احرص رعاك الله أن تستحضر في كل عمل صالح نية صالحة وأن تستحضر في سائر أعمالك خلوص القصد هذا أمر يحتاج مجاهد عظيمة لكن قد يقع للإنسان ويتيسر له شيء من ذلك مع دوام المجاهدة ودوام المحاسبة والحرص على الاتباع وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم رب قتيل بين الصفين ماذا الله أعلم بنيته هو قتيل بين الصفين خرج من المسلمين يريد أن يقاتل لكن الله أعلم بنيته وتعلمون في حديث أبي هريرة الشهير جيد أن أول من تسعر بهم النار ماذا رجل قارئ ورجل ماذا مجاهد شجاع ورجل منفق وهم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة قال في الحديث فذلك يا أبا هريرة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة لماذا أما احد فقرأ القرآن ليقال قال فقد قيل وأما الثاني فقد قاتل ليقال شجاع فقد قيل وأما الثالث فقد قل أنفق ليقال جواد فقد قيل فيؤخذون يا أبا هريرة في الحديث فيسرمون في النار القون في النار فتلك ماذا فأولئك يا أبا هريرة النبي يقول لأبي هريرة كما في الترمذي واسل الحديث الصحيح فأولئك يا أبا هريرة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة ثم تلامعاوية رضي الله عنه وأرضاه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي ليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخسون الحديث لطيف بطوله في كتاب الترمذي في آخر الكتاب ذكره الإمام الترمذي في آخر أبوابه أظن في باب قصته يعني له لطيفة أن أبا هريرة قدم على معاوية فقال حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأحدثنك حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته أذناي ووعاه قلبي قال ثم نشغ نشغة ثم رفع رأسه فقال لو حدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته أذناي ووعاه قلبي ثم نشغ نشغة أخرى ثم قال لو حدثنك حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته أذناي ووعاه قلبي فقال يا أبا هريرة أتعلم أي, أي الناس أو أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة فقلت لا يا رسول الله قال رجل قرأ القرآن رج يؤتى برجل قرأ القرآن فيقال له لما قرأت فيقول يا رب قد قرأته فيك فيقال فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت إنما قرأته ليقال قارئ فيؤخذ به فيلقى في النار ثم يؤتى برجل مجاهد فيقال له لما قاتلت فيقال فيقول قاتلت لتكون كلمتك يا ربي هي العليا فيقول الله له كذبت وتقول الملائكه كذبت فيؤخذ فيلقى في النار ثم يؤتى برجل دو صدقه فيقال له لما تصدقت فيقول تصدقت فيك يا رب فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت إنما تصدقت ليقال جواد فقد قيل قيل قارئ وقيل مجاهد وقيل بليغ وقيل وقيل إلى آخره لكن ماذا فأخذ فألقي في النار فأولئك يا أبا هريرة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيام مجاهد قاتل اول من تسعر به النار قارئ القرآن الذي يأم الناس ويصلي بالناس ويتقدمهم وأمرنا أن نقدمه في أحوالنا أكثر أحوالنا نقدم ومع ذلك ماذا تسعر به النار يوم القيامة كما ختم معاوية من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها قد يكون من زينتها ان تاتي للرجل الصالح تتزين لها الحياة الدنيا ليقال طالب علم ليقال قارئ ليقال متعلم ليقال إلى آخره لكن من كان يريد الحياة الدنيا وزينة نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون في الحياة الدنيا قد يتصدر هؤلاء قد يكونون في أعلى الرتب في الدنيا وإنما ذلك ماذا استدراج من الله تبارك وتعالى لهم لكن يوم القيامة يكون ذلك بل ورد في مسند أحمد بسند صحيح صحيح الشيخ أحمد شاكر أخوف ما أخاف على أمتي اللبن والقرآن القرآن واضح بحديث أبي ماذا أبي هريرة أما اللبن فقالوا كناية عن ماذا عن النعمة وكناية عن فضل المال فإنه يخاف, يخاف على المسلم إذا زاد معه ماذا المال ان يقع في بابواب من السرف وغيره وارتكاب المحرم بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخشى ما أخشى على أمة ماذا الأئمة المضلين أئمة علماء لكن مضلين فيحرس الانسان نسال الله يجعلنا وياكم من عمله وحسن قصده يحرس الانسان على تصحيح النيه وخلوص القصد وحضور القلب وصلاح مقصده في ذلك يحسن بالائمه قراءه هذا الحديث دائما على الناس هو في الترمذي في اخر أبواب الترمذي اظنه في باب الجنه والنار او في باب الوعظ نعم قال لكن له من الحديث ام معقل وله حديث معقل اخرجه احمد وابو داود يعني ليس من رواة ابن عباس إنما من رواة ام معقل نفسها وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربعا إحداهن في رجب رواه الترمذي وصح لاحظوا الحديث تقدم ماذا هذا اعتمر أربعا كلهن في ماذا في ذي القعدة إلا التي كانت في حجته واضح التي في حجته متى كانت الإحرام بها كانين لاربع مضينا من ماذا من ذي الحجة لكن نبي أحرم وين في ذي الحليفة لأربعين بقين من ذي القعدة فكانت العمرة الاحرام بها في ذي القعدة وماذا البدء فيها مناسك في ذي الحجة فصح أن تطلق في ذي الحجة وصح أن تطلق في ماذا في ذي القعدة قال في الحديث الذي يليه قال المنعبس إحداهن في رجب لاحظوا نفي الحديث مثل ما جاء في البخاري عن مجاهد قال دخلت أنا وعرمة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى قال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة صلاة الضحى تذكرنا تكلمنا عن هذا الباب صلاة الضحى ثم قال له كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع إحداهن في رجب فكرهنا أن نرد عليه قال وسمعنا استنان عائشة يعني استن المسواك ام المؤمنين في الحجره فقال عروه يا اما يا ام المؤمنين الا تسمعين ما يقول ابو عبد الرحمن قالت وما يقول قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر يحداهن في رجب قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمره الا وهو شاهدها وما اعتمر في رجب قط جيد قال القرطبي فقد غلطته في ذلك عائشة ولم ينكر عليها ولم ينتصر فظهر أنه على وهم وأنه رجع عن ذلك يقول الشيخ عبد زنباز في التعليق على فتح الباري يقول قد جاء عن عائشة وأنس وجماعة جيد ولم يعلموا أنه اعتمر في رجب وابن عمر مثبت للعمرة في رجب والمثبت مقدم على النافي وابن عمر حافظ وثقة وإيماء ويرحم الله الشهر لعل لعد الأقوال أنه لم يعتمر فيه في رجب لأنه لو كان ذلك لاشتهر لأن عائشة ماذا خرجت معه في جميع عمره ثانيا أن ابن عمر أنكر عليه ماذا قوله في رجب ولم ولم يرد ولو كان اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب لبينه من؟ لا أصر على ابن عمر ببيانه لا أصر ببين عمر ببيانه الشخص الله يرحمه يقول هي عمرة خامسة يقول هي عمرة خامسة في, في رجب في تعليقه على فتح البالي لكن لعل الأقرب والله أعلم والله أعلم أنها أربع عمر كما نص على ذلك من؟ كما نص على ذلك ابن عباس وكما نص عليه من؟ انس وكما نصت عليه عائشة رضي الله عنهم وأرضاهم قال انا عائشة اعتمر عمرتين عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوار رواه بدود وصححه الن ورام بدود وسكت عن وسكت عنه المنذري وصححه النووي سؤال هنا ابن عمر يقول عائش تقول عمرتين وابن عمر يقول أربع وأنس يقول أربع فكيف نجيب على حديث عائشة تذكر عائشة ماذا العمرتين اللتين كانت استقلالا ليست عمرة القضاء ولا عمرة الحج واضح طيب سؤالي كيف في شوال ونحن نقول اعتمر في اربعه في ذي القاعدة ها؟ لعلها تذكر العمر المستقلة واضح أولاً هذا العمرتين هي عمر المستقلة أن شوال من أشهر الحج جيد واضح شوال من أشهر الحج ولعل المراد بعمرة شوال هي التي كانت بالجعرانه بعد ما رجع من الجعرانة صلى الله عليه وسلم أحرم بها في آخر شوال في آخر شوال واضح؟ وآخر الشيء قد يكون يدخل ماذا؟ يكون ماذا؟ داخل في أول شيء فلعله أحرم بها في ليالي في أول ليلة من ذي القعدة فأطلقها بعضهم في ذي القعدة واطلق بعضهم في ماذا؟ في شوال وجواب آخر لعله لبى بها في ذي القعدة وأوقعها لبى بها في شوال وأوقعها في ماذا؟ في ذي القعدة لعل هذا من الجواب قال القرطبي والصحيح الذي عليه أكثر العلماء أنه اعتمر أربع وكذا قال ابن القيم قال ابن القيم في شوال وهم نحن ما نقول وهم ماذا نقول نقول كما قال ابن نووي والقرطبي أن إيقاعها كان في ذي القاعدة لكن نية فيها في شوال وأن شوال تقصد آخر ليلة من شوال ما قارب الشيء له له حكمه طيب المسألة الأخيرة جيد في الباب نختم بها حديث الباب دليل على مشروعية العمره في جميع السنة في أشهر الحج وفي غيرها ولا يكره في وقت من الأوقات وهو قول الجماهير من المالكية والحنابلة والشافعيه ونقله المأورد عن جمهور العلماء ونقل عن الهادوية أنهم كرهوا العمر في أشهر الحج وقال أبو حنيفة تكره العمر في خمسة أيام تكره في يوم عرفة والنحر وأيام التشريق لماذا؟ لأنها أيام حج جيد واحتجوا بما روي عن عائشة أنها قالت يعني أن العمر لا تكون في تلك الأيام ما هو حديث لا يصح والأصل عدم الكراهه حتى يثبت دليل شرعي بذلك ولم يثبت وإنما الذي يكره له العمر من هو الحاج المتلبس بنسق ماذا القران أو الإفراد فإنه يبقى على قرانه واضح وإفرادي لكن تبقى صورة مثل المتمتع الذي تمتع وأهل بالعمره ثم ماذا تحلل منها وبقي للحج هل هو ان يعتمر بين ذلك من يقول ليس له ان يعتمر لانه في نسك فلا يجوز ان يدخل بينه نسك اخر ومنهم من قال له ان يعتمر لانه ماذا لانه ماذا حلال لانه حلال طيب نقف هنا والله أعلم صلى الله وسلم بارك رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا سبحانك الله وحمدك اشهدوا الليلة إلا أنت صغرة بك هم هم عليها للشيء لكن خلاء الحرم لا بس يعني هذا من إحياء البيت استمتعوا بهذا البيت من الاستمتاع أن يعتمر به في زمن خلوه من الناس لما يذهب الناس إلى عرفه أو المزدرفة فيفرغ الحرم شيئا ما ثم ينشغل بعض الناس من لم ييسر له الحج ينشغل بالاعتمار قد يقال هذا من حياء السنة وحياء استمتاع بالبيت لا بأس نعم خاصة النساء وكذا من ممن لا يحجون أو من غيرهم من جهة الجدة والطائف ممن لم يقدر على الحج فيأتي لعمرة هذا باب يعني باب فاضل نعم نعم ها؟ إن شاء الله سبوع القادم إن شاء الله سبوع القادم لعل اللقاء يكون يوم الأربعاء درسنا المعتاد والخميس بعد المغرب والعشاء والجمعة على والمغرب والعشاء إن شاء الله بإذن الله ان شاء الله نحاول نقطع شيء من الحج ونأخذ في اسمه في شعبان كذلك دورة أخرى فيتسر لنا إنهاء غالب الحج قبل رمضان أو نكمل الدورة الأخيرة بعد رمضان ان شاء الله سبحانك الله لك الشكر لا اله إلا استغفرك vai fazer é...